أحسن الله عليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما صحت تسمية بعض العامة لملك الموت بعزرائيل لما يرد في حدود علمي بذلكم شيء ثابت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله عليكم يقول كيف الجمع بين أوصاف الفرقة الناجية من قوله أنهم أهل الحديث وأهل الجهاد هذه كلها أوصاف لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بلزوم منهج أهل السنة والجماعة ومن كان من أهل السنة والجماعة فهم كل في مجاله وكل ميسر للسبيل الذي يكون عليه في خدمة دينه وسنته وهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه نعم. أحسن الله عليكم يقول هذا السائل هل يمكن أن نقول أن كل رسول أنزل عليه كتاب بخلاف النبي ويكون أحد الفروق بينهما هذا هو الذي يظهر الله أعلم أن الرسالة أو الكتب منزل على الرسل والأنبياء هم من يبلغون رسالات الرسل والكتب التي أنزلت على الرسل الذين قبلهم يحكم بها النبيون فالانبياء بني إسرائيل لم تنزل عليهم كتب وإنما كانوا يحكمون بالتوراة التي أنزلت على الرسول موسى عليه الصلاة والسلام فالاظهر والله أعلم أن الكتب تنزل على الرسل ومن الشواهد على ذلك من الآية التي أشرت إليها ولقد أرسلنا رسل رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب نعم أحسن الله ليكم يقول السائل ما وجه إدخال بعض أهل العلم لبعض المسائل الفقهية في مسائل الاعتقاد كالمسح على الخفين وغير ذلك لأن لأنه برزت مخالفة ظاهرة لبعض رؤوس البدع وأهل الضلال فجحدوا ذلك فذكروها في كتب الاعتقاد ديانة ورعاية لهذه الأصول التي خالف فيها أو لهذه المسائل التي خالف فيها رؤوس أهل البدع وأنكروها وجحدوها وظهرت مخالفتهم فيها فأدرجت في كتب الاعتقاد عناية بها وبيان لمكانتها ومنزلتها وصدا لضلال المظلين وباطل المظلين أحسن الله ليكم يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى أن نعلم أن الدعاء الذي يدعو به المسلم هو من جملة القضاء ومن جملة المقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى على عبده فالله عز وجل قدر كل شيء ومن ذلكم الدعاء لكن الحديث في بيان مكانة الدعاء وعظم اثره العظيم وأنه يصرف عن الإنسان المصائب والابتلاءات والمحن والفتن فقال لا يرد القضاء إلا الدعاء والدعاء من قضاء الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله عز وجل جعل العبد وقدر أن يدعو العبد بهذا الدعاء وأنه بهذا الدعاء يصرف عنه هذا البلاء الذي اوشك أن ينزل به أو قارب نعم أحسن الله ليكم يقول السائل كيف أعرف أني من الفقة الناجية لا يقول الإنسان أو لا يزكي الإنسان نفسه بل لا يجتهد ويجاهد نفسه على ملازمة الحق والهدى واتباع نهج النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ولا يزكي نفسه لكن لا يزال مجاهدا نفسه على الحق والهدى والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ويقول جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لكن إذا اقتضى المقام في باب التعريف بالنفس أو نحو ذلك لذكر حاله وسانه وطريقته لا على وجه التزكيه لنفسه أو التعظيم لنفسه أو نحو ذلك فلا بأس بذلك أما أن يزكي نفسه أو يرى أنه مثلا كمل الأمر وتمم المقام أو نحو ذلك فهذا إذا كان بهذا الوصف هو على خطر والله عز وجل يقول في وصف عباد عباده المؤمنين الكمل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي خائفه، الا تقبل أعمالهم ولا تقبل طاعاتهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لو أعلم قبل مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن والمنافق جمع بين and security وعبد الله بن Abi Muleyka يقول says, I've من more than 30 friends, everyone is afraid of themselves, everyone is afraid of themselves, everyone is afraid of themselves I show you that it is the need for everyone, the movement of and the movement of it and التوفيق والسلامة من الزيغ والضلال نعم أحسن الله ليكم يقول السائل هل الخضر كان من الأنبياء أم من الأولياء هذه المسألة بين أهل العلم فيها خلاف وفي القرآن ما يفيد أنه نبي يوحى إليه في القرآن في قصة قصة الخضر عليه السلام اتيناه من لدنا علما يعني هذه أخذ منها بعضها العلم أن هذا الذي اختص به عليها السلام وحي من الله تبارك وتعالى ولهذا قول عدد كبير من أهل العلم أن الخضر نبي من الأنبياء ومن أهل العلم من يقول أنه ليس بنبي وإنما هو ولي من الأولياء والله تعالى أعلم بالصواب نعم. أحسن الله ليكم يقول السائل كيف يجمع بين وصف طائفة بأنها منصورة أو الفرقة الناجية بأنها منصورة وما نشاهده في هذه العصور من الضعف والوهم لا يتعارض لا يتعارض لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ببقاء طائفة من أمة على الحق منصورة أي مؤيده بتعيد الله محفوظة بحفظ الله منصورة, منصورة بنصر الله تبارك وتعالى حتى وإن كثر الضلال أو كثر الباطل أو كثرة الفتن فلا يزال اناس على الحق وعلى الهدى وعلى الجاده محافظين وذابين عن سنة النبي الكريم ومعتصمين بحبل الله تبارك وتعالى المتين وهم منصورون ومؤيدون بتاييد من الله سبحانه وتعالى وحفظ وبهذا نكتفي والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد